ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أمة الإسلام لقد فضل الله تعالى بعض خلقه على بعض اصطفاء منه واختيارا وتشريفا وتكريما وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فاختار سبحانه من الأمكنة مكة والمدينة وبارك حول بيت المقدس واختار من الأزمنة أوقاتا وأياما وشهورا يفيض فيها على عباده بكرمه وفضله بما لا يفيض في غيرها فاستعيد من اغتنمها بزيادة الطاعات والقربات وتعرض فيها للنفحات والبركات وإن مما اختصه الله تعالى من الأزمنة الأشهر الحرم التي نص عليها في كتابه وحرمها يوم خلق السماوات والأرض فقال عز من قائل إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله اختص من الأشهر أربعة أشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم وهذه الأشهر الحرم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة في حجة الوداع فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادا وشعبان رواه الشيخان فشهر الله المحرم عظمه الله وشرفه وأضافه سبحانه إلى نفسه وقد كانت العرب في جاهليتهم يعظمونه ويسمونه بشهر الله الأصم من شدة تحريمه وعظمته فيا معاشر المؤمنين فيا معاشر المؤمنين إذا كان احترام الأشهر الحرم أمرا ظاهرا متوارفا عند أهل الجاهلية أفلا يكون حريا بالمسلم الذي هداه الله تعالى فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أفلا يكون حريا به أن يعظم ما عظمه الله ورسوله فيحجز نفسه عن الذنوب والعسيان وينآ بها عن أسباب الإثم والعدوان وأن يترفع عن دوافع الهوى ومزالق الشيطان ولئن كان ظلم النفس محرما في كل حين فهو في الأشهر الحرم أشد حرمه لأنه جامع بين الجرأة على الله تعالى بارتكاب الذنوب والخطايا وامتهان حرمة ما حرمه الله وعظمه وإن من أعظم ظلم النفس الإشراك بالله تعالى كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالإشراك بالله تعالى هو أعظم خطيئا وهو الذي لا يغفره الله تعالى لصاحبه إن مات عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومع عظمة اقتراف الشرك فإن الجرم يعظم فإن الجرم يعظم حينما يعلم ويقر المشرك أن الذي خلقه هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك ومن ظلم النفس يا عباد الله ترك واجب أمر الله به أو فعل محرم يوبق الإنسان فيه نفسه ويتعدى فيه حدود خالقه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه معاشر المسلمين إن من عظيم فضل الله تعالى على عباده أن جعل آخر شهر في العام شهر عبادة وطاعة وأوله شهر عبادة وطاعة فيفتتح المؤمن عامه بطاعة الله ويختتمه بطاعة الله وإن من أعظم الأعمال التي يحرص عليها المسلم في شهر الله المحرم وغيره صدقه وإخلاصه في توحيد ربه وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له والتقرب إليه بأداء الفرائض والإكثار من النوافل فمن فعل ذلك فاز بمحبة الله جل جلاله وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري في صحيحه وإن من أعظم النوافل أجرى صيام التطوع فقد قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا رواه البخاري ومسلم وخص صلى الله عليه وسلم بذلك شهر الله المحرم فالصوم فيه من أفضل القربات وأجل الطاعات فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم قال القرطبي رحمه الله إنما كان صوم المحرم أفضل الصيام من أجل أنه أول السنة المستأنفة فكان استفتاحها بالصوم الذي هو أفضل الأعمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون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 وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المؤمنين فلليوم العاشر من شهر الله المحرم فضل عظيم وحرمة قديمة فقد نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه فكان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشورا شكرا لله تعالى ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشورا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم فأنج الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه, فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وفي صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشورا ومن السنة يا عباد الله في صيام عاشورا أن يصام يوم قبله فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام يوم عاشورا قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وهذا من فضل الله علينا أن جعل بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنه كامله والله ذو الفضل العظيم فلنحرص معاشر المؤمنين على اغتنام المواسم المباركه التي يتنافس فيها المتنافسون ويقبل فيها المجدون فالكييس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعثوك وكرمك وجودك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واشئ الشرك والمشركين وحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل عامنا هذا عام, عام أمن وإيمان عامرا بالخيرات والبركات يا رفيع الدرجات يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك واجزهي خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم وفقه وولي لما تحبه وترضاه اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين